سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم من ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عتا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَسْلَمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مبدل لكلماته ولن تَجِدَ لِسُنَّتِهِ